النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا تبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم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 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم وهنا على وهنا هملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي مَا ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناذ إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إفقال حبة من خردل فتكن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 ذلك من عزم الأمور ولا تصعف حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واربض من صوتك إِنَّ أَنكَرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الْقَمِيرِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عباد السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المشقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره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 مَن قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد وَلَهُ أَنْ ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدو من بعد سبع ابقر والبحر يمدو من ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن بِمَا بما تأملون قدير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو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 كفور. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجِزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَفَّ فَلَا تَغُرَّنْ تَكُمُ الْخَيَاطُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ علم السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ